لكُمْ فيِي هادِفُ وَمَنافِع وَمِنْهَا تَأكُلون وَلَكُمْ فِيهَا جمال حينَةُ رحونَ وَوحين تَسرَحون وَتَحمِلُ أَثْقالَالَكُم إ بلَدِ لمم تَتكون بالَِغهِ إِللاا بِشِقِ الأفُس إِ رَبَّكُم لرَأُوفُ الرَّحيم وَالْخَيلَ والْبِغالَ وَالْحَمير للتَْركبواهَا وَزينَاء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 بكُمْ وَأَنهَا رَ وَسُبُ عَكُم تَهتَدون وَعَلَماتِ وَبِجمِهمم يَهْتَدونون أَفَمَي يَخْلُقُكَمَ لا يَقْنقوا يخلق أَفَلَا تذكررون أَفَمَ يَخْلُقُكَمَ لا يَخْلُق أَفَلَا تذكّرون وَإِن تَعُّ نِعممَّةَ اللَّهِ لا تُحسوهَا وَإِن تَعُدّ نعممَةَ اللَّهِ لا تُحسُوهَا إ اللَّه لَغَفُور الرَّحيِيم واللَّهُ يَعلَُ مَا تُسِرونَ وَما تُعْلمون وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَقْنُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُقْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُنَّ وَاحِدٌ إكمُم إلَهُ وَاحد فََّذنَ لا يُؤْمنِنونَ بالِالآخَِةِ قُلوبهُم مكِرَه قُلوبُهُم م كِرَةُ وَهُم مستكبرون لَا جَرَمَ أن اللهَّه يَعلمُ ماَا يسِرونَ وَماَا يُعلنُون إنِهُ لا يحِدُ الْ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 قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ اللَّهُ من القواعد فقر عليهم مستخف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم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 بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَمْسَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولا نعمه دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنات يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون, يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تتوفرون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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَئِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَئِنْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا خَرَّبْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا أنهم كانوا كاذبين إنماَا قَلنا لِ شيءَيْءٍ إذ أَرْدِناهُ أَ قول لَ أَن قلَ لَكُم فَيَكون والَّذِينها جَوا فِي اللههِ مِن بَعْدمَا قُلمُ والَّذِينَهاَا جَروا فِي اللههِ مِن بَعِمَا قُلمُ لَنُبَوو أنهُم فِي الدُّنيا حَسَنَهَا وَلأَجرُ الْآخِرَةِ أَكبرَرُ لَْ كانَانوا يَعلمون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 او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراوف رحيم او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراوف رحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سَجَدًا لِلَّهِ سَجَدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ, والملائكة وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُون إِى هَْنِثْنَيْنِ إِماَاهُو إِلَهُ وَاحِدَ إَِّماَاهُ إِلَهُ وَاحِدُون فَإََِّا يَكَرْهَبُون وَلَهُ مَا فِي السَّمواتِ وَالْأَرْرضِ وَلَهُ الدّنُ وَاصِبَا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَ a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 أيمسكه على أَمْ أم يدسه في التراب ألا ساء ما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 أجل مسمى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 ف أُمَ مِن مِن قَلِك فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيطانُوا عْملَهُم فَزَيَنَ لَهُ الشَّيطانُوا عْماللَهُم فَهُوَ وَلِيهُم اليومْ فَهُو وَلِيُهُمُ اليَوْمَ وَلَهُمْ عذاابُأَدم وَمَا أَنزَلناَا عَلَيكَ الكِتابََ إِلَّا للتبَيْنَ لَم الذي اختتَلَُ فيِي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 افَبِالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا الَّذِينَ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا بَكْمٌ لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَّا يَقْدِرُ على شَيْءٍ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا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 من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرو وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون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 وَالَذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ مِنْ ين...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 وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْهَا أُولَٰئِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ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 وَل تَْ قضُ الْأَيمانََ بعدَ تكيدِهَا وَقد جعَْتُم اللهَّه عَلَيْيكُم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 بحْسَنِ مَا كانوا يعملون ما عدَكُمْ ي فَد وَماَا عدَ اللههِ باق وَلا نَنجزَّ الذي نَصبر جرَهُم بحسَن مَا كانوا يعملون مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم لأحسن مَا كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رَبِّهِمْ يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه هو والذين هون بِهِمْ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا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 مبين ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولائك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه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 وَبَرَبَ اللهَّهُ مَثَلَ قَرْةَ كَانَت آمِنَةَم مُقْمَئ نتَأتهَا لِزْقُهَا رغَدَم مِن كلُِّ مَكان فكَفَرَتْ بِأَنْعُم الللهه فَذااقَه اللهَّهُ لِباسَ الجُوع وَالْخَوْوف بِمَا كانوا يَسْنعون وَلَقَدج أَهُم رَسُول مِنهُ فَكَذَّبُون فكَذبُون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 مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ وابجها له بجاهله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ثم تابوا من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 شاكرا لئنعمه جتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وانه في الاخرة لمن الصالحين ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا ان إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن